السلام عليكم ونحمد الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله, الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعض الإخوان كانوا يسألوا على الانقطاع انقطاع الدورة بخصوص سفرية الحج هيبقى بآخر خميس معنا يوم السابع والعشرين من شهر اكتوب الخميس اللي بعده سأكونه على سفر من سبعة وعشرين عشرة وحنعاود إن شاء الله أربعة وعشرين وعشرين من دي حتبدأ تاني إن شاء الله يوم الخميس أربعة وعشرين حضاشر وعشرين عشرة ده أجازي خلاص؟ الله يسلوه من حاضرهم هنا لدرس المعهد آخر حد من لنا تلاتين عشرة والردوع عشرين طلب اللي في هنا تسألونا عن اللقاء بعودة برضو وبآخر حد معانا 30 عشرة في أسوبر وحسب نبدأ شرح الموطأ بإذن الله تبارك وتعالى العودة هتبع عشرين، هتبع شغل أحد، خلاص؟ وقفنا قبل الصلاة مع المكتسب، والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال، والعلم بحدوث العالم، وإثبات الصانع، وصدق الرسل، ووجوب الصلاة، واعدادها ووجوب الزكاه ومصوبها، وغير ذلك ما يعلم بالنظر والاستدلال، الذي يحصل بالنظر والاستبدال قد يستشكل على بعض القراء قضية العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل كأمور من باب الاعتقادات ولكن كما قلنا أن الأمور التي تكون في العقيدة تكون من باب دفع الشبه لا إثبات الأصل فاثبات الأصل عند أهل السنة والجماعة علم ضروري علم ضروري لما أثبت لك وجود الصانع على مثل المتكلمين يبقى أصل الصانع عندك غير موجود وقال أنت من الدهريين لكن بتعلم إياها إثباتا حتى تدفع بها شبه الدهريين ومشيوعين من أرضه قديما تسمى من مطلق الدهريين خلاص وثق الرسل ووجود الصلاة وأعدادها ووجود الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال النظر سنعلم معنى النظر هي بعد حياق الذات على النظر هو التفكر في حال ننظر فيه الاستدلال كلمة أصفها من دلة وزيدت بالالف والسين والتاء بحروف الزيادة في اللغة العربية تزيد من معنى الكلمة زيادة المبنى تزيد المعنى <تصفيق> فالاستدلال أي طلب الدلالة طلب الدلالة وطلب الدلالة عند المجتهد هي عبارة عن النظر في الدليل والخروج بدلالته بالدلالة هذه إلى حكم شرعي إلى حكم شرعي فصل وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به تصور المعلوم على خلاف ما هو بيه. بعض الكتب تقول الجهل خلو النفس من العلم خلو النفس من العلم والبعض الاخر يقول الجهل ضد العلم على هذه التعريف يكون الجهل ضد العلم يبقى الجهل جهلان ما عندي علم ضروري وعلم مكتسب فلا بد ان يكون الجهل في ضد العلم الضروري وضد العلم المكتسب خلاص فالجهل على نوعين عند العلماء جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء على حقيقته وبسميه جهل بسيط عدم إدراك الشيء على حقيقته وعند جهل ثاني بسميه جهل مركب عدم إدراك الشيء على حقيقته وتصوره على خلافه فما يقول لك ما هذا؟ ما هذا كتاب؟ إذا أنت جاهل جاهل مركب لم تعلم ما القلم على حقيقته ولما تصورت القلم تصورته على شيء آخر فتكون عندك معين من الجاهل يورد علماء العصول قصة حصلت في بغداد ابن يوزي في كتاب أحكام الحمقى والمغفلين أن رجل كان لقب بحكيم بغداد دخل إلى قاضي البلدة واشتكي السوق فاستغرب القاضي ولما تشتكي السوق قال لأني لم فيه حمار لم فيه حمار فقال وما الحمار الذي تريده قال حمار أخذ يوسف ليس بالطويل ولا بالقصير اذا حمل فهو كالهودج واذا أسرع فهو كالخيل واذا تبخر فهو كذا واذا تباطأ فهو كذا وهو كذا فقال القاضي انتظر حتى ينقلب لك قاضي المدينة حمارا فاشتريه لك وشاهد أن حاجب القاضي كان شاعرا فتصور أن حمار هذا الحكيم لو تكلم ماذا يقول فقال بيتين من الشاعر قال قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب مع اعتراض على جزئية لو أنصف الظهر فالظهر منصف في حديث أن يوسى سلم لا تسب الظهر فأنا الظهر وقلب الليل النهار فلا يجوز سب الظهر وإن الظهر لا يجوز أن يُوصف الظهر بأنه غير منصف، لكن هذه نريدها بدقة من النقل. هكذا قال الشاعر. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ما عقل كيفية الحمار؟ ولما وصف الحمار وصفه على خلاف ما هو به. ودبي سمي جهل مركب، والجهل البسيط عدم دراك الشيء على أصله. إذا تصوره على خلافه بسميه جهل عشان عشانه عنده نعين من الجهل والظن تجميز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإنجاز أن يكون بخلافه جاءك ثقة وحدثك بحديث وعندك امران إما أن تصدقه خبر صحيح وإما أن تكذبه خبر باطل قد الأمرين الصق والكذب إذا تأرجحت عندك قضية عن الاثنين تأرجحت قضيه الصق ولم تتأرجح قضيه الكذب نسميه هذا ضمن راجح أن الصق أولى تجنيه امرين أحدهما أجوز من الآخر يعني أحدهما أغلب عندك من الثاني إذا تساوى اثنين هتعرف مين نسميه المصنف بالشك اذا تساوى الاثنين الصدق والكذب متساويان مسمى عند علماء الاصول شك لذا اذا كان هناك أمرين أمر أغلب من الاخر اسميه ظن الظن امران احدهما أجوز من الاخر خلاص اذا تساوى الامرين انا عند الصدق والكذب كلاهما سواء مسمى عند العلماء شك ليه بعرف ده عشان لماذا اسالك بعد كده انت وجد اصولي الأحكام الشرعيه هل تبنى على الشك أم تبنى على الظن أم تبنى على اليقين؟ أنت طبعا القادر إذا ما شاء الله. القادر اللي عندنا ان الأحكام لا تبنى على الشك. ايه معنى الأحكام لا تبنى على الشك؟ من تعريف الشك. من تعريف الشك. خلاص تساوى الامر بالراجع المرجوع عندك سواء. كيف تقي وتحكم من هذا واجب أو هذا سنة أو هذا مواه أو هذا مكروه أو هذا حرام؟ لا تستطيع عشان كده خرج العلماء فقالوا الأحكام لا تبنى على الشك خلاص وظن الإنسان في الغيم المشف السخيم أنه يديء منه المطر وإن بغز أن ينقشع من غير مطر واعتقاد المجتهدين فيما يسكون به في مسائل الخلاف وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به إحنا تكلمنا في المقدمة قلنا أن مسائل الدين خمسة، مسائل مسكتون عنها، مسائل وردت بثبوت قطعي ودلالتها قطعية، مسائل وردت بثبوت قطعي ودلالتها ضمنية، مسائل وردت بثبوت ضني ودلالتها ضمنية، مسائل وردت بثبوت ضني ودلالتها قطعية. هذه خمسة فيها واحد من واحد اللي هي ثبوت قطعية قطعية. لا يسود فيه الخلاف، لا يقبل فيه الخلاف ولا المخالف وحدة، والاربعه الاخر يقبل فيها المخالف. فإن افتى مجتهد في مسألة من الانواع الأربعة أو أحد هذه الأربعة، داز أن يكون الرأي الآخر اغلب من رأيه، فيسمى عند العلماء بالظن، افتى بالظن. ومنها خرج قول الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ، البعض يرويها بأن رأي خطأ يحتمل الصواب، لا. لو كان رأيه خطأ يحتمل الصواب ما قلبه الشفيعي ولكن الرأي صواب يحتمل الخطأ ظنا منه أنه قد يكون الآخر أسوأ من رأيه ولكن ظن مرجوح. فالراجع عنه أن رأيه هو الأسوأ فصفًا والشك تجهيز امرين لا نزية لأحدهما من الآخر تشك الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا الغيم المشف الغيم اللي هو فاتح اللون الغيم غير مسف غيم المسود كنايه على انه يحمل من الماء من ثقل الماء اسود هذا الغيم فان كان غيما غير مسف كان الظن فيه الاغلب ان هناك مطر إن كان غيم مشف يعني يرى من بياضه ما كان من خلفه فيسمى ها ده على حسب إيه ان مفيش مطر. مطر مفيش مطر خلاص ان يكون منه مطر ام لا وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد الثيوي على الآخر بعض كتب الفقهاء تجد أنه يذكر الأدلة ويذكر الدلايات وهذا راي وهذا رأيه ويسكت إذا تعلم أن المجتهد صاحب الكتاب ها وصل به بهذه الاحكام إلى دائرة الشك أن الأمران عنده الرأيين عنده متسوين في الدليل والدلالة ففكت فحكى الاقوال وترك من بعده يعدد قول ويعدد دلاله يعدد روايه يجيب ده يثبت راي على راي فيغلب الشك على الظن خلاص عشان ما تقضحش في سحب الكتاب مفهوم شيء طيب بابو نعم انا بتكلمش عن الحكم وخروجهم فان مفتي انا بتكلم من اول استدلال للحكم عارف اه الحكم إذا خرج الشافعي بقول لغاية لما يخرج الشافعي بقول كان القول ده في مسألة من الأربعة الشافعي نفسك مبتهد يغلب على ظني هذا الكلام آه لكن أفتى به خلاص انتهى القضية لكن ما أفتى به يحتمل أن يكون غيره أسوأ عند مين عند الشافعي عشان كده الرأي صواب يحتمل الخطأ لكن يعمل به أو يعمل به إذا أفتى المفتي من الألة يعمل به خلاص إيه أن يأتي آخر ويقول هذا كلام خطأ مفهوم؟ ده معنى الكلام بطريقة بداية استدلال الكلام نعم. الوهم لم يذكره المصنف وحصل العلم بطرق من ضمنها الوهم الوهم إدراك المعلوم على غير حقيقته ضغما منه أنه هو الصواف ده معنى كلمة ده من طريق طرق تحصيل العلم دي ما بحصل ما هو يلبح في الشيخ ده ويحصل في المصنف طرق تحصيل العلم إما أن أحصلها عن طريق الظن أو عن طريق القطع أو عن طريق الشك أو عن طريق الوهم هم أربع طرق ما همش خانس ما ذكرش الوهم إلى الوهم لا يدخل في دارة الأصول لا يدخل في دارة الفقه لما يتكلم عن الفقه نذكر الوهم قد يتوهم المفقي لأن هذه الدلالة أرجح من هذه فيرجح لكن الأصولي لا يكون عنده وهم لأن الأصوية هو من أثبت الدلالة فإذا أثبت الدلالة دارت عنده الدلالة بين حقين اثنين بين الظن وبين بين اليقين لأن لو عنده الأمر شك مش هتكلم فيه، عشان كده ما تكلمش الإمام هنا لكن في الفقه لما يأتي يرد في كتاب المهذب بتاعه يذكر جملة كده وهما منه يعني هذا الرأي ذكر وهما منه يعني اعتقد أنه صحيح هو على خلاف ذلك مفهوم؟ لكن هنا في الأصول ما عندناش حاجة زي كده ما ينفعش في الأصول من وجهة المزيبة لأن الذي أخرج هذا الحكم الشرعي أصولي نعم فيه والإيه الفرق بين الوهم والجهل المركب قلنا الجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقته مع تصور خلافه في عمد اللي بيش في عمد أما الوهم هوش عمد بس حتى وإن كان ظن إن ظن الجاهل أن ما هو عليه صحيح وغلب عليه بظن هذا الأمر واعتقد خلافه بهذا الأمر مسمعا أما الوهم ليس فيه هذه الأمر باب بيان النظر والدليل هو تكلم المصنف بطرق تحصيل العلم وكيف يحصل العلم عند المتهرين ثم بين أن من ضمن هذه الأصول ما يسمى بالعلم المكتسب لأن تكون فيه الاليه سببا في اتساده وفي تحصينه وفي استقصائه والبحث عنه وفيه هذه الأمور كيف يكون النظر كيف يكون النظر فعقد بابا لمفردي على هذه البكور باب بيان النظر والدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه النظر الكيمة لما تطلق في اللغة العربية لها معنايا معنى قريب ومعنى بعيد المعنى القريب يقول عليه العلماء كده ما تبادر إلى الذهن بمجرد إطلاقه ما تبادر إلى الذهن بمجرد إطلاقه القريب والمعنى البعيد هو الذي يحتاج إلى كسب واستدلاله كلمه النظر لو جينا نطبق عليها التعريفين دول فحنشوف النظر اما رؤيه العين وان التفكر في حال المنظور فيه منين جبنا التفكر في حال المنظور فيه لان الاصل عند الاصوليين ان النظر في الدليل هو السبب في خروج الدلال والسبب في خروج الدلالة سبب في استضغاط الحكم الشرعي يبهل بمجرد أن أنظر إلى الدليل سأعلم ما هي الحكم الشرعي أم لابد من البحث والدراسة في الدليل لو تذكرون الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذان ركس من عمل الشيطان فاكتنبوه قلت في ظاهرها هكذا نظر نظرنا إليها لكن منين خرجنا بأن الخمر حرام ما في نص حرمة لفظه الحرمة بالحاء والراء والميم في هذه الكلب ما عنديش جبناها منين بالنظر بالتفكر في الدليل قلنا حرف الحصر انما حصلت اربع حاجات وصف ارتدائي اسمه ريفس ثم عقب عليه بحرف الفاء الذي تفيد الترتيب والتعقيب ثم جاء بعد الفاء فعل الامر الذي فيه طلب لترت الفعل تركا إلزاميا كان وجوب الترك يساوي الحراف وخلنا الحمراء حرام. ده إيه؟ ده النظر والاستداد ده في حال المنظور فيه في الفقه لا يطلب النظر بهذا المعنى لا ده خصيت مين؟ الأصولي، كتب الأصول الكبيرة كالبحر المحيط نزلقشي غيره بتنبقرق بين الفقيه وبين الأصولي كل الأصولي يمتلك جهاز اسمه الميلق اللي هو من احنا في العرفة السائغ السائغ ليس اللي بيع الدهب سائغ الذي يسوغ الذهب اي يصنع الذهب عنده بيقيس الذهب من النحاس يقول له دهب عار ده دهب عار 21 ده دهب عار 18 ده عار 14 ده اسم الميلق يقيس جيد الذهب من رديئه ده مين ده قالوا هادك الاصول ده اسم الأصولي كالطبيب بعض الكتب فبالتاني قال الرجل الذي يبيع الذهب فلا يعلم كيف يقاس جيده من ربيئه فياخذ القعدة ويطبق عليها مباشرة فالعطار يعلم صناعة الدواء لكن لا يعلم أن الدواء هذا سببا في داء كذا أو في شفاء كذا أو في كذا من بيعلم ده الطبيب فالطبيب أصولي والعطار السيدلاني هذا يسميه فقير فالفقيه ما يلجموش إلا استصحاب الدليل يقول الخمر حرام لقول الله كدر. الخمر حرام لقول الله كد الأصول ها؟ يقول لي الخمر حكمها ورد في هذا النص الذي بدأ بحرف الحصري ثم حصر في وصف ابتدائي ثم ثم ثم عشي كده قال لي حرام إذن فارق الاثنين يبقى النظر ده عند الأصوليين المثال شويه نقرب بين المفهوم اكتر ال... نعم أحسنت. كل اصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي كل أصولي فقيه وليس كل فقيه اصولي مثال خرج قرار مجمع الفقه بجده بجواز أن يخابر الخاطب المخطوبه عبر الهاتف بوجود ولي الامر تبو مساله من المسائل الشائعه بين طلبة العلم هل يجوز المكلم خطوط في التليفون ولا لا المجمع قال يجوز واستدل بحديث رجل الذي ذهب حديث الأنصار إن في الانصار الأنصار الأنصار شيء إذا تنظر إليها ذلك أحرى أن يؤدى بينكم بعض الصغار فربت العلم سمعت هذا بأذني إن هذا استدلال في غير محله، ليه عميش ريف في غير محله؟ لأنه هو الشفة خلاص كفاية والحديث بقول كيف هذا الحديث يقول اذهب فانظر إليها ونحشفه انتهى الموضوع ذا عند الفقيه. أما عند مصنبط الحكم اللابد أن يتفكر في حال منظوره فهل يصلح هذا الذي ينظر فيه لبناء البيت أم لا فيشترك عند الأثنيين أن يخابر المخطوبة بوجود ولي الأمر حتى لا تكون نقم يوعى في الكلام أو يكون الكلام في إطار بناء البيت فقط ليس إلا تبدل لبريعة سرعة الطلاق بعد ذلك وإن كان حيوجد يعني لكن احنا بنمنع <تصفيق> هذا الباب من الأصل في ذلك خلاص فالأصول ينظر بطريقة والفقيد ينظر بطريقة أخرى ثانية فالنظر عند الأصوليين التفكر في حال منظر فيه ذه هتعرفه في طريقة الاستدلال بمعنى طريقة الاستدلال على الحكم الشرعي طلب الدلالة هو نظر في حال منظر فيه هو التفكر في حال منظور الطب ايه والتفكر قالوا التفكر كلمة أصلاها الفكر والفكر دوران الشيء بين شيئين بين صلاحيته وفساده دوران القلب بين أمرين بين الصلاح والفساد هل يصلح أن يكون دليل ولا لا يصلح أن يكون دليل يكون فاسد الدلالة أستاذ الدلال ده معنى كلمة الفكر دوران القلب بين صلاح الشيء وعدم صلاح الشيء بتعريف ابن القيم الفكر هو الذي عرفه بهذا الصور طب النهاردة لما يدور في قلبك حال المنظور فيه بين صلاح الدليل لكون ان الدلالة المنبثقه منه تصل او لا تصلح بسميه نظر خلاص هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق الى معرفة الاحكام يعني باستبيل الاحكام الشرعية اذا وجد بشروطه شروطه فتأتي تبعاً بعد كده حقول شرط النظر كذا شرط النظر كذا شرط ال... وبنتحات النظر شرط إيه الطريق الذي به يعرف الأحكام أو تعرف الأحكام ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له بعض الأصوليين قال لا سبيل لوجود ما يسمى بالاستدلال ليه لأنه بمجرد إطلاق النص سيألم الحكم الشرعي الجمهور قالوا لا هذا يخص في المعلوم من الدين بالضرورة الذي ثبت بدلالة قطعية وتبت ثبوتا قطعيا قطع الدلالة قطع الثبوت لما قد يسمع كده حرمت عليكم كيت وكيت وكيت وكيت وكيت, وكيت. ما حسنا لي دي مقروهات خلاص مو معلومة مجرد قراءة النصوص كما قال لنا المعلوم من الدين بالضرورة يعلم بمجرد قراءة النصوص لكن مثال جي مثال طعام الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اختلف فيها الفقهاء والدلوات عند الخلاف كلها وردة ومستفاغة واللغة العربية هذه الاختلاف هذا الاختلاف إذا وجب أن ينظر فيه أم لم ينجب أن ننظر فيه فالمسائل التي فيها من أنكر النظر هي المسائل المعلومة من الدين الدورة. تفقن أما شروطه في أشياء شروط إيه؟ النظر. أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة الآلة دي بقى لو قعدنا فيها هنوع فيها ستين يعني دي درسة طالب فليس سريعة في سنه رابعه في باب المفتي والمستفتي وحال المستفيد كان المنهي القديم بهذه الصورة لكن أرضا بيبدلها حسب الأستاذ يعني لكن الآن نبرسه خارج مصر بهذه الصورة المفتي والمستفتي وحال المستفيد في باية المفتي لابد يشترك في المفتي أن يكون كامل للآلة الذي أجمل الصوت شروط هذه الآلة في علمه بالقرآن الكريم وعلوم القرآن علمه بالسنة النبوية وعلوم السنة علمه باللغة العربية وعلوم اللغة العربية بكمال كمال الآلة التي بها يكون أحد الشروط في النظر إلى الدليل نظر في الدليل يعني حتى ممكن يكون واحد عند هذه الشروط الثلاثة ولا يحق له أن ينظر إنه ليس بشرط واحد يرتكز عليه النظر ولكن كمالان الآية, الآية أو كامل الآية الآلة ده شرط من شروط يصح بها النظر أو لا يصح بها النظر على ما نذكره في دون مفتي إن شاء الله تعالى والثاني أن يكون نظر في دليم لا في شبهة دليل لا في شبهة دليل لكن حتى كده من قصير شبهة دليل لما تسمع الأرض عن مسألة معينة ويقول والأصل فيها قول الله تعالى كذا تسمع أن هناك فارق كبير بين الأصل وبين الحكم الذي خرج من الأصل فمن يستدل استدلالا على حرمة السجائر مثلا التدخين بقول الله تعالى فاتنبوه يقول يا أخي هذه دلالة عند العام هذا كلمة عطابة العلم قل هذه الدلال لا تصبح لأن اصلا كيف على حرمة الخمر ما شابه الخمر في هذه العله جمع جمعت بين وبين الخمر يبال أصل في المسألة اغتياج ليس النص الشرعي أصل المسألة اختلف يبال لما يكون الأصل في المسألة واضح الصلة بينه وبين دلالة الحكم مسميدة لي واحنا قلنا يسمى الدليل دليلا لأنه يدل على المطلوب يرشد على المطلوب ويسمى نصا من منصة العروس لأن تنص على العروس يعني كل حاجة لابد أن يكون فيها الظهور والوضوح أما إذا اشتملت واحتملت احتملت واحتملت ها؟ قد يكون لا صلة أصلا بين الدليل وبين الحكم الذي نطق من دلالة هذا الدليل وبعد يسميها شبه الدليل ده اندل يدل على إيه نقصان الآلة ولهذا في شرحه قال وإن هذا مترتب على الأول يعني لو كان عنده نقصان في الآلة التي ستؤهله أن ينظر في الأدلة ينظر في شبه الأدلة على انها أدلة ويعكس القبيل والثالث أن يستوفى يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما هيه تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره الدليل يقدم على دليل آخر هل بنظر المكتهد أم بأسس قواعد طيب الأسس والقواعد هل على طول الدوام مثلا القرآن السنة الإجماع القياس العرف الاستحسان والمصالح المرسلة سد الزرائع شرع من قبلنا هل هذا الترتيب ترتيبه في الحجية هل هذا الترتيب الذي ذكرت ترتيبه في الحجيه انتمين تقول لي لسه قدام انتوا نص ثاني يا مش ها في الحجيه هل حجيه القران تقدم على حجيه السنه الاثنين تقدم على حجيه الاجماع اختلفت الاراء <تصفيق> طيب الأصل في تقديم حدية دليل على الآخر دلالته على المسألة القطع والضن دلالته على المسألة القطع والضن قد تكون دلالة القرآن دلالة ضمنية أنا بقولش السبب ده ما أنت تعلمك إن الدليل بيثبت وبيدل سببته ده نقول هو قطع ونقول ضن ودلالته من كتبة قطعية من كتبة ظنيه أنا بتكلم فين الدلالة الترتيب الذي ذكرته الترتيب ثبوت ترتيب ثبوت القرآن اولا السنة ثانيا الإجماع ثالثا القياس ده عند الأئمة أربعة رابعا ثلاثة الظاهرية قالوا الثلاثة بس الأول خلاص يبقى ترتيب ثبوت أما ترتيب الدلالة على حسب الدلالة ورتب الحدية لو أن حدية السنة في المسألة الفلانية التي سنذكرها أوضح دلالة من حدية القرآن تقدم دلالة النص النبوي على دلالة النص القرآني عشان ما حدش يقول لي بأن الحديث على القرآن في الدلالة مفهومة مشايخ عشان السمع بيكون غير الكلام من لايه في الأسئلة كده خلاص نعم تبني ايه اوه حناخد مثال من القرآن. بالقرآن عشان أسريت لك ذا أي آية حتقدمها على آخر. المثل اللي أنت تذكرته. وطعم الذين أورثوا الكتاب. هذه بلا لا أي. ضمنية. فيها عموم. أن كارثة موجودة في الطعام. أن استمرت المذبوح غير المذبوخ. فين؟ من عصر. ها؟ إن شاء الله. طيب انا شايف الدلاله طيب ايه ثانيه مش هقول حديث بقى ايه تانية ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الدلاله ايه قطعيه تحتمل التاويل ادينا قدمنا ايه على ايه وكلاهما ايه من كتاب الله عز وجل يبقى انا بقدم ثبوت النص ولا دلاله النص عشان كده لما تقرا لابن قدامه في المغني وأجمعوا على أن أهل الكتاب لا تؤكل ذبائحهم إلا إذا سمّس الله على هذه الذبيحة. من عم الشيخ ومعاهم الذين أوتوا الكتاب حل... لا بد أن فيه آية تجمع معايا الدلالة العامة دلالة ضنية. الدلالة العامة دلالة ضنية. هنأخذ مثال في المختلف فيه. حديث أحمد إنما تصفق للنساء لأن ذا سألت عليه كذا مره في وراء من المفهوم إنما التصفيق تسقيق تس للنساء بدعوية المفهوم قالوا حرام التصفيق للرجال للحصر الواردي في المنطوق خلاص هيجي عند الظاهرية ابن حزم بقول لك مباح التصفيق للرجال شوف من الحرمة للإباح ليه عشان عندي المفهومات حديتها مؤخره فالقياس يعني ايه طب فلنفترض ان المفهوم لا يعمل به يقولك ما عندي نص يقول به حرمه التصفيق للرجال فاستصحابه الحال اولى جاتني الاستصحاب اللي هم الادله المختلف فيها اصلا اقدمه على نص حديثي هل معناه كده ولا معناه دلاله النص هي التي قدمت وآخرت حدية النص وليس ثبوت النص. مفهومة مشاهد يعني تقدم النصوص بعضها على بعض بالدلالة لا بالحدية بالحدية لا بالثبوت بالدلالة والحدية لا بإيه بالثبوت تحطن أما الدليل فهو المرشد, المرشد إلى المطلوب ولا فرقة ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم فإنما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له اماره وهذا خطر لأن العرب لم تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه الدليل اسم يحصل أو يحصل عن طريقه العلم وهذا ما رجحه وهذا مدى أهل السنة والعلم يحصل عن طريق العلم وعن طريق الظن. حديث أن يوسف سلم في قضاء الإنسان الذي يأتي على أخيه بألحن من حجته من الآخر اللحن في الحجية أثبت أمرا لم يكن قطعيا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظني لحن القول رجع حقه وعن حقه رجع حق عن حق أخيه فأدرك المدرك المعلوم بالظم والعرب طالما أنها أدركت علما بمعلوم معينا حتى وإن كان ظما تمت علم المتكلمين فرقوا بين الإدراك بالظم والإدراك بالعلم قالوا العلم يصل بالإنسان إلى مرحلة اليقين فكيف يكون سبيله ظني فما كان الدليل فيه الدلالة غير واضحة على المدرك وسموه ظن وإن كان عندهم راجح قالوا عن اليقين وآخر عن إن كان في كلامهم وجاه إلا أن في الاصل يقال حصل عن سبيله علم ولم يحصل حصل فسمي دليل خلاص طيب الدليل يحصل منه العلم بمجرد إبرازه أم بمجرد النظر فيه سن كده حيتكلم المصنف في الدال الذي يكون في الدليل ماذا دل لك في الدليل على هذه الدلالة كيف تخرج ما دل لك ايه اللي دللك ان الدلالة صح او الدلالة دي هي الحكم افتاحه كيت وكيت وكيت قال واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وان كان احدهما أحدهما أبله قديم نعم زين عليه إحنا قلنا في المقدمة إن خص المصنف بذكر المتكلمين فأخرج المتكلمين عن الجمهور إنه كتب في هذا المذهب ثلاث ثلاث أسماء ثلاث مذاهب سموها مذهب الجمهور مالكية وشيعية وحنابل وا أكثر متكلمين فسمنا متى متكلمين واللي كان الشافعي فسموه متى الشافعي لو خص في أي كتاب متى المتكلمين أي كتاب وقال أكثر متكلمين على كذا يبقى صاحب الكتاب من مصطلحي أنه يميل إلى رأي الجمهور من الملكية والشافعية والحنابل يعني خالف المتكلمين في هذه الجسيم المتكلمين مين؟ المعتزلة والأشاعرة المعتزلة والأشاعر فقط قال أن الذي يجعل الدليل دليلاً يسمى ناصب للدليل، فهو الذي يدل على الدليل أصلاً. أدرأ؟ فقالوا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدلنا على الدليل، فهو الدال أو الناصب الذي ينصب الدليل. وبعض الآخر قال من نصب الدليل والدليل معاً يسمى دال على الدليل. ليه لأن المستدل المكتهد لم يذهب إلى الدليل إلا إذا أبرزت له أولا حدية الدليل مش هروح أستدلي بالقرآن الكريم إلا إذا كان عند القرآن يصح بيه الحدية يصبح الاستدلال خلاص لما النهاردة أروح أستدلي بالسنة كل حديث الثناني يصلح في قضية كذا وبأنا من الأصل أؤمن بصدق الرسالة وصدق الرسول ومن بنى عليها من صدق هذه الأحكام وحدي للحديث النبوي حتى يصلح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم تصلح أن تكون جليلا في المسائل الفقير شكرا طيب هو قال وإن كان أحدهما أبلغ يعني أحدهما أبلغ هل الأول أم الثاني أي منهما يصلح أن يكون رأيا صالحا في المسألة هل الناصب للدليل هو الدالب أم الدليل والناصب معا هو الدال. من فيهم أولى؟ ها. من فيهم الكلام الكلام؟ من الذي دل على الدليل؟ فمن الذي يطلق عليه الدال على الدليل؟ الناصب الناصب فالأبلغ هو الرأي الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الدال على الدليل وهذا يقبن في قضية حدية الدليل الذي أبرز لي حدية القرآن أولا ها هو الناصر هو الله سبحانه وتعالى يجب سميه ناصر سمعت يقول لي عن المشيخ يجب سميه ناصر لا أنا لا الله سبحانه وتعالى للناصر ولكن هو يذكر من باب أنه نصب الدليل فقط هذه كلمة مستعادة هنا مستعادة في كتب الرسول بس لكن ملايك دعوة بالأثناء والصفات. مفهوم احنا عايزين نقولها النهارده قالي اسم الاسماءالليس والناصر ايوه حضور السنه طيب رأي الشيرازي احدهما ابلغ لما تجمع بين كلمه احدهما ابلغ وكلمه وقيل وقيل صيغه عند المصنفين تفيد التضعيف الى صيغه التمريض فلما يبدا القول بوقيل وتعلم أن صاحب التصنيف يرجح الرأي الذي يكون غير هذا فلما هو هذا ما أبلغ هو ذهب إلى الأول لصيغه التمريض الموجودة في وقي هذا رأي مرجوح عند الشراء. والمستدل هو الطالب للدليل ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الاصول المستدل هو الذي يطلب دلالة الدليل استدل، أي طلب الدلالة من الدليل حلونا ألف والسين والتاء زائد دلة يعني أرشدة وباستدلة بهذا في الإرشاد غاصة في الدليل حتى يخرج لنا دلالة وعليها حكم شرعي طبا يطلب الدلالة من يطلب الدلاله المتنقي المستدل شو ده؟ طب من يطلب الدليل ها حتى لا يكون مقلدا اللي بيسأل المسألة المساله دليلك في المساله ايه دنيعك معنى كلمه دليلك في المساله ايه طلبي لهذا هذا الدليل ها يختلف عن طلبي في الدلاله لما قالوا الخمر حرام الأنصاب حرام الميسر حرام ده حرام ليه اذكر له ايه فتنيبوه خلاص تكيف استنباط الحكم من الدليل ده ده بسميها من خاصيه المفتي اما معرفه الدليل في الحل والحرمه ده من خاصيه المستفتي ده خصية يتقلش من خاصيه المستفتي عشان ما يتقالش اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول وعليه إيه أن يعطيه الدليل لأنه يطلب الدليل من الأصول إيه الأصول الأدلة الأدلة, الأدلة على التعرفات مشايخ من الأدلة ويجيب له دليل من هذه الأدلة أتكلم فيها أصول جامعي كمة أصل والأصل ما يبنى عليه غيري وهو معنى الدليل والنص والقاعدة المستمرة والراجح ده حكين عليكي والصورة المقسعة عليها شو محد يقولني سته حاجة كده ولا نسيته ده راجع المقدمة تانية قلت المقدمة هتجي معانا كتير في الكتاب طيب والمستدل عليه والحكم الذي هو التحريم والتحليل المستدل عليه هو الذي نطلب الدلالة من أجله والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له يطلب له ويقع على السائل لأنه الدليل يطلب ويطلب له بمعنى أن المستدل له هو من الحكم ولا مطبق الحكم المستدل له هو المستدل عليه في الحكم مستدل عليه. انا بستدل بطلب الدلالة من هذا الدليل لبعض الحكم، وبستدل لإيجاد الحكم. طب بستدل لمين المكلف، للمكلف المكلف. والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول. والاستدلال طلب الدلالة التي تدل على الحكم الذي أُفتي به أو خرج للناس عليه. اولا من المكلف للمفتي المستفتي للمفتي ويطلبه المفتي من الأصول يبحث في الأصول فيقيني بدليل معين ودلالة معينة ويقول هذا حرام لقول الله تعالى كذا أو لقول النبي كذا أو الإبناء على كذا أو قياس على كذا خلاص باب تعالى بأن هذه الأمور حتى نعرف الصلة بينها وبين الفقه والأصول باب بيان الفقه وأصوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاكتهاد معرفة الأحكام الشرعية نقول في التعريف العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصلية العلم بالأحكام يجراك هذه الأحكام على حقيقتها ما معنى كلمة العلم كده خلاص والمعرفة ها تشمل العلم وتشمل الظن ليه هنا قال المصنف معرفة الأحكام ومقالش العلم للأحكام التي طريقها الاجتهاد هي تساوي المكتسب من الأدلة التفصلية والإنسان يجتهد يبلغ غاية الجهد جهده في أنه يصل إلى حكم شرعي من هذا الدليل فبليه المعرفة ماشي العلم هل الفقه يحصل عن طريق الظن احنا مش قلنا الظن امران احدهما له ما عن الاخر فلو عندك الظن راجح تفتي به عشان كده كانت المعرفة اشمل طب ليه قلنا في المقدمة العلم اه. اه. لا لا ممكن هو أقول أخونا سأظل أقول خرجت عن طريق حكم بس لا الطريق هو الاجتهاد لبيان أن الفقه طريقه أن يكتسب طريق الفقه اكتساب أن يحفظ بالدراسة والاستقصاء فما عنديش حاجة اسمها معرفة مكتسبة هنخش بها في الفلتف والصفصف ليه قدية تانية خالص لكن عندي في الأصول العلم الذي يسمى بعلم الفقه علم مكتسب بالإجماع عشان كده قلنا في المقدمة التعريف عام إجمالي العلم بالأحكام يعني طريق تحصيل هذه الأحكام لا بد يكون فيه كسب ودراسة وتحصيل واستقصاء وبحث ومدارسة عشان كده قلنا علم وقال هنا معرفة لأن الفقه يبنى على الظن كتب شيخ الثاني في الفتاوى تقريبا لما جمعنا الكلام الذي قيل كيف المجلدين هل الفقه من باب الزنون هل الفقه من باب الزنون هل يبنى على الظن هل يبنى على الظن طالما أن أصل الظن أمران أحدين ما له مزية عن الآخر فيفتر بظن الرأي خلاص التي طريقة الاجتهاد هي نفسها المكتسب لهذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلين والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل هذا المصنف الصحيح والباطل الصحيح هو ما يعتد به النفوذ والباطل ما لا يعتد به النفوذ النفوذ ايه؟ <تصفيق> نزل عليه. لو قلت هذا النكاح عقد صحيح فبا يعتد به النفوذ يبا حيترقب عليه الآثار والنفقه. ومشاكل هذه الأمور. فلوت العقد فاسد وبلاد رتب على الآثار وبلاد فيها وط ولا فيها نفق ولا فيها كذا ولا فيها كده. الأحكام سبعة عند المتكلمين والجمهور قالوا خمسة إحنا تكلمنا المقدمة خمسة وبحنا نرجع نقول الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة وعند المتكلمين سبعة. نصره الشيرازي ونصره صاحب البرهان النعم الجويني بكتاب البرهان وكتاب التلخيص وكتاب الورقات نصر أن الأحكام سبعة وزاد على الخمسة الصحيح والباطل. لما تنظر في هذه الزيادة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الزيادة غير صحيح. لأن الصحيح يدخل في نطاق الوجوب والفاسد يدخل في نطاق الحرام. فلو أبرم عقدا صحيحا ها وجب على الإنسان الآثار المترتبة على العقد مش حد بيعقد النهاردة عقد نكاح بدوم ما يدني محدش النهاردة بيرحي يعقد عقد بيع ما يمتلك السلعة المبيعة مش ده لما يجب عليها بترتب الآثار المترتبة على هذا العقد الصحيح فعند الجمهور يدخل الصحيح في الوجوب ويدخل الفاسد في الحرام خلاص ولا داعي لإفراده إلا في قضيه المعاملات عند المتكلمين نعم هدي هننسى ما نخنش في حقه الموضوع اشين لكن هقول لك اخونا بيسال لماذا دا فرقوا بين الأحكام الوضعيه والأحكام التكليفيه الأحكام التكليفيه ما كان فيها كلفة فيها مشقة فيها فعل يترتب عليه ثواب وعقاب أما الأحكام الوضعيه لا يترتب عليها كذا لا يتربت عليها ثواب وعقاب أصل أي نعم عند الجمهور محكم الوضعيه ما حليسه مذكرناش في الكلام بس سؤال هنا بعد زي ما بقوله خوانيك قبض صحيح الفاسد ده فين من الأحكام عند الجمهور من الأحكام الوضعيه الصحيح علامة على صحة العقد على واجب إبرام الآثار المترتبة عليه والفاسد علامة على بطلان العقد أي على حرمة تحقيق الآثار المتركبة عليه فالطهي والفاسد عند الجمهور فين؟ من الأحكام الوضعية التي وضعت على علامة عن الأحكام التكلفية عند المتكلمين أحكام تكلفية كما قال الشرازي وهي سبعة وزاد الصحيح والضاف ثم أخذ يعرف قالت الواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمخصوب وغير ذلك وقلنا أيضا سندخل فيه الامتثال لأن الاحتساب هي النيه التي يترتب عليها العمل امتثالا للأجل عند الله سبحانه وتعالى والمندوب أنا أقرأه عشان نقرأ الكتاب لكن ليس هاي كلام ثاني في التعرفات والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كثلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة والمباح ما لا ثواب على فعله ولا عقابة في فرقه تأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات والمحذور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة غير ذلك من المعاصي والمكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلوات مع الانتفاق والصلاة في أعطان الابن واجتماع الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيل والصحيح نعم بيدي. لا خليه في النسخه اللي معاي زياده حط عليه بين قسين والصف نعم الصماء حس الفقر كده موليك الباث عند الفقهاء انواع اجتحاف واستمال واحتباء نعلف عند هذا الفقه ثلاثة انواع اجتمال واحتباء والتحاف الاجتمال هو وجود الايذار من الكتف الى اسفل والالتحاف ظهور الابط الايمن يعني كيف يعني العضايا دي بسميها اجتمال لو طلعت اليد اليمين ده كده بسميه التحاق والاحتباء أن يحتبى الجسد كاملا كأن يدخل صاحبه في كي فاستمال الصماء فيها نهي الحديث كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الصماء نعم تب هنقول شيء ممبر ممبر. لما خلص الحكام هنقول لما ذكرش الإمام الشرابي قيد الانكتاب والصحيح ما تعلق به النهوض واردت ان تسال اذا اخوانا في وراء الله تنسى عشان نحن نخلص نعم نحن الاستمال ان يكون من الكتف الى الاسفل ان يكون الإنسان صمما لا بروز له لا نتوء له لا في يد طلعه ولا في رجل ولا بالضبط زي الكفان والنهي هنا نهي وتنزيل على الكراهر خلاص عشان كده في احد كم بتاني بقول يا شيخ ليه لما بتصلي بدخل كده في العباد عشان لو العباد بهذه الصورة وصلينا كده ببدأ اجتمال صماء فلازم ندخل لنا في العباد عشان نطلع عن كراهه التنزيل الموجودة فيه خلاص؟ عشان العباد دي من بس من لبس بلادنا يعني نطعيد عندنا كل ويد في العباد والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية الماضية اللي هي البيوع الصحيحة التي يترتب عليها الآثار كصحة الملك انتقال المبيع من البائع للمشتري وما شكل من هذه الآثار المترتبة على صحة عقد البيت والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاه بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفسدة في عقد البيع اشترط الفقهاء أربع أركان أربع أركان متعقدين بيع ومشتري صيغة العقد مبيع سلعة ثمن المبيع أربع أركان المتعقدين دواحد المتعاقدان صيغة العقد بين المتعاقدين البايع المشتري تمام المبيع نفس السلعة اللي هتنتقل من البائع المشتري ثمن المبيع ثمن خلاص هو هنا ذكر وبيع ما لا يملك يعني ايه يعني السلعة غير موجودة عشان كده بنقول حرام بيع البنك لما نفتي بان ايه بيوعي البنوك حرام لان البنوك بيع ما لا يملك في شرط ويع في مش موجود أبوها مشايخ هذه تعد عند الجمهور أنها علامات على أحكام موجودة كالوجوب وكالفرمة فالوجوب وكالفرمة خلاص فأدخلت عند الجمهور علامات وضعية أحكام وضعية علامات على الأحكام التقنيّة نعم سيد. لا هنا. انتظر ماشي معت الأرض وانتظر ماشي كاتل ولا ولا ايه انتظر ماشي كاتل ولا طيب فضر ماشي حاضر ماشي أخونا في باب النظر كان مع أهل السنة وهنا مع المتكلمين لا انا ذكرت عقد البيع مع المسلمة لو اتنى لو انتظرت شوية كنت تكمل مش معنى عقد البيع اللي ذكرت مش معنى هذا الاركان بالزاي لما تمثل عقد النكاحي كنت اقارى شوية انا مش عايز امثل بحاجة مهودة يعني فبتكلف عقد البيع في عقد النكاح اشترطوا في الأركان ثلاثه ولي رضا بين الزوجين شهود على هذا العقد ثلاث أركان ما الشهود والإشهار الشهود والإشهار شهود معناها عند الفقهاء كلهم الإشهار واشترطوا على هذه الثلاثة بالإجماع حتى أبو حنيفة يعني هل سيناس تقولك أبو حنيفة لما يشترطوا الولي لا ابو حنيفه في كتبه ذاتها الاحناف لم يشترط وجود الولي تاع العقد لكن يشترط ايه يشترط الرضا أبو يوسف سال سؤال مباشر للامام الولي لا يرضى على العقد فقال ابو حنيفه وأن يكون عقدا ولذلك قال عبد عبدين اتفق الفقهاء على هذه الثلاث الولي يرضى لازم يرضى، لكن يكون موجود وقت العقد ولا مش موجود بشيء تاني خلاص؟ ده عند مين؟ عند أبحانه بس لكن الأئمة الثلاثة استردت الرضاه هو وجوده ده الفيسر في النقطة ماشي يا مشاهد؟ طب التالي تركان دول لو شهد اثنين على هذا العقد ولن يشهر العقد من الاثنين يقول الشخصان من لو شهد واحد على العقد وخرج من مجلس العقد وأخبر آخر وخرج الاثنين وأخبر اثنان أربعة والاربع ثمانية ستة عشر وهكذا حصل به الإشارة لا ثمانية وأعد ستة بفارق عند رسولين الفقهاء إن كان الفساد من داخل العقد يسمى العقد باطل وإن كان الفساد من خارج العقد يسمى العقد فسد ثالث تسمى عند حنيفة عند الفقهاء ان هذا عقد فاسد وتسمع هذا عقد باطل عند الجمهور الاثنين واحد عند الجمهور الاثنين واحد عند الاحناف فرقوا بين الباطل والفاسد قالوا الباطل ما افتقد ركن من اركان العقد طب ان افتقد شرط قالوا فاسد يعني عندهم فرق بين الفاسد والباطل اه يعني مع الغد حرار عند الفقهاء كمان نلاقي حكم تام اسمه فاسد واطل ها إذا التفرقة تفرقة بالأثر المترصد على الحكم عشان كده بقول هنا ابننا الكريم هو ما ذهبش مذر المتكلمين لكن ذهب إلى هذه التفرقة لما ترتب عليه من آثار عنده كماذا فقهي لأن كما قلنا ما ذهب إليه في أصول فقه أصل لما ذهب إليه في الفقه في كتابه انهذب في بحسب الاثر المترتب عليه ما دعوه ولا بالمتكلمين ولا بمذهب السنه يا خلاص ما في حد يقول ده مع المتكلمين ولا السبع لا هو قسم عشان الاثر المترتب على كده نيجي نخش بقى في عقد صحيح وعقد فاسد زي ما احنا بتقول عقد فاسد وعقد باطل عفوا يا شيخ اخونا اللاعب انت اللي فهمتش يا شيخ وصلت في الرحوة داب النام طيب نسك طيب ذكر هذه الامور دون أن يذكر الامتثال لان الأصل عند الأصوليين تحصيل الفعل تحصيل الفعل والنية محلها القلب فمن ذكر من الأصوليين قضية حصول الفعل سواء في فعل الفعل أو فعل الترك بلا هو يقصر ضمن قضية الانتثال لكن احنا اضطرينا حديثا الى توضحة لان الاصل هو قبول العمل النية حتى نبين شرط النية في قبول الاعمال فلو ان واحد من اهل العلم لم يكتب الانتثال انا بتكلم عن اهل السنة عشان عند المتكلمين فيها كلام لم يكتب الانتثال فتعلم يقينا أنها ضمن تدخل في قضية الانتفال خلاص أما توضحها بالانتفال حتى تبين أن منيها شرط في صحة قبول العمل مفهوم فطل وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل منه إلى الأدلة على سبيل الإجمال توصل إلى الأدلة أي إبراز الأدلة كدليل إضراز الدليل كدليل أي صراحية الدليل لهذه الدلالة لهذا الحكم الشرع نزولها وليها تكلمنا فيها كيف أن الفقه يبنى على أصول ولا مش ما تكلمناش فيها بكذا تكلمنا فيها لما قولنا تكلمناش تقول لي لا نفسي نفسي إثبات وذا فعلا ما تكلمش مش كده غربه أطع اللغة طيب ما تكلمناش تقول لا ولا تقول لي أيوة أيوة تقول لي أيوة والايه والادله ها هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وافعاله واقراره واجماع الامه والقياس والبقاء على حكم الاصل عند عدم هذه الادله فتي العالم في حق العامه على كل إلا والبقاء على حكم الأصل لا عند الأسولين الاستصحاب اصحاب الحال أو بعض الكتب تقول البراءة الأصلية بشرط عند الأسولين أن يكون في المسألة دليلا ظاهرا القضية التسقيق عند الظاهرية لما أنكروا الاستدلال بحديث أحمد استصحبوا حال المسألة الأصل في الإباحة ما لم يرد نصا بالتحيي خلاص لما تجيبني مساله الأكل من اللحوم طبعا غالب قضية أكل اللحوم تناقش بين طلبه العلم كقضية اعتقادية وهذا خطأ فادح هذا خطأ فادح على طالب العلم أنا مش حاكل اللحمة عشان الجزار ممكن يكون بسج الدين ممكن يكون فارق للصلاة ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا فتحولت القضيه من قضيه فقهيه بحته الى قضيه اعتقاديه بحته من هذا خطا فالاصل فيها النهي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا النهي لمن للمسلمين هو قناه اليمين يا احنا قدامنا ساعه لسه خلي بالك ما كده خلاص من هذا النهر الويرد للتسمية على الذبيحة قال ابن رجب في قواعده الأصل في الأشياء الإذاحة ما على شيئين اثنين شيئين اثنين الذبائح والنساء لا تأكل إلا إذا علمت بالتسمية لا تنتح إلا من كان هناك فيه عقد صحيح خلاص طب خلينا في الدزاة بكل زياري يعني الاصل في انتباهي الحرمه اه استني يا مولانا اصبحت لحد سنيمه قالي انا بديها مثال خلاص انا بحاول امثل بالمسائل اللي عندك فيها مشاكل على خاطر يطبق العلم الاصول كحاجه تطبيقيه عندك بس انا مش عاجبين نفسه يا بنات مفهومشايخ ولا فهذا النهي خرج من دائرة استصحاب الحال إلى أن الأصل فيها النهر ده مليش دعوة باعتقاد الزابحة لغير اعتقاده ده قضية ثانية أنا عندي في أركان الزبح عند تقهاء أربعة زابح ومذبوع وطريقة الزبح وآلة الزبح أربع أركان موجودة مليش بس الزابح الزابح ده اللي من شروطهم يكون مسلم أو كتابي يسمي فاتفدت أصل ومسكتلي في فرع الفرع بيقول لا لابد ان يكون مسلم اقول لك يا أخي المسلم شرط الإسلام شرط في الذي هو ركن في المسألة وصلت أصل المسألة طب أصل المسألة فيها إيه فيها ناهي عندي فالمسألة بتناقش عنده الفقهاء فالأصل في الدباية نقول في ليه لليقين من التسمية طب يعني إيه عشان ريحك مولانا اليقين من التسمية تحت المظلة العامة واحدة المظلة المسلمة أنه أصل المسلمين منه إيه وسمي بخلافة لما تروح أرض ليس فيها مسلمين أرض كفار فالمظلة العامة مش فوجودة لازم تسمع التسمية ثلاثة تحت مناة الله أحسن لكم لكن أنا عايز اللي عايز أقوله أن شاهد منكم المثال أن الأصل في القضية أن هذه ورد فيها النص بأن الأصل فيها الحرمة قبل التي لم يرد فيها نص لا بالحرمة ولا بالحل قالوا الأصل جاء بالتصحاب الحال لما نفت الظاهرية قديل التصيق تنفت دليل تبحث عن دليل بقول لتصيق حرام للجان مشكلة فتقول لي الأصل يباح يباح أن الرجل يصفق يعني يباح لا دي مسألة بقى في الرجل هل مرجوها دي قضية تانية نحن في أصل قديل استصحاب الحال والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة يعني لو طيب أليس المسألة الذين يقولوا بالمفهوم وحجية المفهوم ما جيش أسمع من واحد بيقول بحجية المفهومات والمفهومات سكة عند الرسولين هذا المفهوم مخالفة واحد منهم يقول لي مباح تصفيق للرجال يقول له مباحة من إيه ما أنت بتقول المفهوم موجود؟ تسيب واحد اللي يقول القضية دي اللي هو عنده أصل المفهوم غير موجود يقوله البراءة الأصلية في المسألة تكاد خلاص اذا كشرط الشرادي عند عدم هذه الادله خلاص وزاد وفتى العالم في حق العامه العامه هم مين انا وانت احنا الاثنين <تصفيق> مع بعض المقلد. لما نرضى اساتذه عالم ويفتيني في المساله بالحلال والحرام هل هذه تسمى دليل لو أصبر يا أخي لو ترجع للمقدمة قلنا من الأسماء اللي تطلق على الدليل الراجح ومن يخرج يا الراجح وفيش مبحث وصول فقه بناخده ونلفه ونحطه في جيدنا ونجري كله بيمنع لابليه تعلم ان في المواد البحثية او المواد اللي فيها استقصاء كل ورقة فيها مسألة بتبني على الابلع مش تعرف توصل للتانية إلا إذا كان الأولية عندك مؤصلة ودي طريقة الأبحاث العلمية الباحث بيطلع معايا درجة درجة يديني درجة بعدين الصحة اللي وراها ألاها درجة تانية مبني على, على الأولية التالتة تبني على التانية الرابعه على التالتة وهكذا كذا يا الله خلاص ما فيش حاجة اللي لفاهو أجري لا الكتاب لازم يتأخذ كده كله على بعض هو مشايخ الراجح وهو الفسق في المسألة بين راجح ومرجوح عن طريق المجتهد المفتي في حق من انا قلت وقتها هتجي لك وقتها هاديلك دورها دي هي وقتها ان افتى المفتي بمستفتي من العوام ليس له نظر أو اهليه أو اليه في الدليل هل له ان يطلب منه الدليل الراجع في المساله ده دليل خلاص بمعنى قوله في حق العامة. ما ألشي في حق كل الناس خاصة انت طالب علم تقول لا دليلك ايه عم الشيخ من المسألة دليلك ايه لأن على الاقل عندك نظرين عمنا في حاجة قريبة حاجة بعيدة كنا في نظر قريب ونظر بعيد النظر القريب الصلة اللي بين الحكم وبين الدليلة دي أطلق من فهم المستثل المفتدة فبالبعيدة التفكر في حال المنظور فيه في الدليل ده والله فالله طريق دي بتاع الطالب علم بلغ من العلم حده حد فأنت تسمع الدليل الفلاني. اه له صلة ظاهرة بالحكم الذي خرج ده نظر قريب في المساله انت كطالب علم يوجب على العالم ان يذكر الدليل لطالب العلم أما على العالم ما يلو ذكر الدليل خلاص يا مشايخ طيب نعم لا هل تعبوا بالأقوال في المسألة من ضمن الأدلة لا احنا قلنا الراجح الراجح خلاص انا استفتت محمد محمد يقل المسألة فيها راجح كذا خلاص اسمح قول محمد ببثور دليل ايه معنى كلمة دليل لما جاء انقلوا بغيري او استفتت فلان فقال فلان بحرمة كذا او بحل كذا او بيجاحة كذا او بكذا او بكذا بمعنى كلمة دليل نحق لك نقل كلام فلان لكن منهوش نفسك ما تقولش بسالح حرام سالح حلال فقال ايه الدليل ها تقول لي فلان فقال فلان كاد ده منيك للعوام للمقلدين طلبه العلم لأ للعوام للمقلدين طلبه العلم لأ أنا يعني بكرر في الكلام اللي بقرا عليه ورقه يعني ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى طيب استبدل يا مؤلاء ترك صلى وما يتوصل به إلى الأدلة، وما يتوصل به إلى الأدلة، فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة وجهها وترتيب بعضها على بعض. وجه الدليل إن هي دلالة الدليل في المسألة الدليل النص الدلالة معنى النص بشرط أن يكون هناك سلة بين معنى النص ده وبين الحكم المترتب على هذا النص لما يقول الدليل أقول فاتنبوه معناه أن الخمر واجبة الابتناك فهذا الخمر حرام التلاته وراء بعض كده خلاص هنا بل ما يتوصل به الى الادله فهو الكلام على تفصيل هذه الادله واجهها وترتيب بعضها على بعض من باب الثبوت ولا الحجية الدلالة للثبوط ولا الحجية من طريق الدلالة نامين ونصحين لما عشان مش في كلام خلاص طيب وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لانهما أفهم لما سواهما من الأدلة ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ ده هيستعرق لك إلى اللي حتيجي بعد كده في أصول فقه هي ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لأنهما يجريان مجرى من في البيان ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنهما ينعقد ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكر من الادله وإليها يستند ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى ثم سيبدا في أورو المباحث الكتاب كل دي مقدمات كل اللي ذكرناها دي مقدمات اللي ذكره الشيخ ده صلب بمباحث أصول الفقه ده صلب بمباحث أصول الفقه فحيجي على كل حاجة ذكرها حيفرض لها باب فقال باب أقسام الكلام أقسام الكلام أنا بركب شافه لطف الأقسام الكلام الكلام عرف كما قال ابن مالك في منظومته كلامنا لفظ مفيد كالتقن واسم وفعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد فقالوا الكلام هو اللفظ المفيد لمعنى بالوضع العربي الكلام هو اللفظ المفيد أو المركب المفيد لمعنى باللفظ العربي يعني الكلام المفيد بالوضع مركب المفيد بالوضع خروجا من أن هناك كلاما مركبا لكن لا يفيد معنى. علماء اللغة أن الكلام الذي يفيد في تركيبه على هيئة اللغة العربية يسمى كلاما أما إن كان لا يفيد يسمى كلم لهذا قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد تستقم استقم بفعل أمر خلاص الفاعل بتاعه أنت ضمير غائل تقديره أنت استقم أنت استقم أنت فعل أمر دي بسميها جملة فعلية جملة فعلية فادت عندي معنى لما سمعتها آه أن المأمور بها وجب عليه باهتمار بها أن يتمر بهذا فاستقم كما تحديث المغير بن عند مسلم قل في الإسلام قولا لا اسال فيه أحدا بعد. قال قل آمنت بالله ثم استقم خلاص يبا استقم بجملة فعلية هذا معنى عند السامع وهي مركب في فعل وفاعل وإن كان محذوف فدي جملة فعليه زي جمله اثنيه مبتدا وخبر فجئيه فعل وفاعل خلاص طيب الكلم قالوا الكلم هو الكلام الذي يحتاج لغيره لوضع المعنى كلام لكن يحتاج لغيره لوضع المعنى بالحروف الحروف من ايه من دي معناها ايه اذا وضعت احتاج لغيره بقى خرجت من البيت يبقى عرفت هنا من فيديو الابتداء يبقى مبدا الخروج كان من البيت يبقى محتاج لغيره حتى يعطي معنى للسامع نسميه كلمه كلم كلم وما لم يحتاج لغيره لوضوح معنى نسميه كلام كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم يعني الحروب بيقول لها تخش تحتاج ايه الكلم معايا اللي حيتكلم عليه الامام الكلام ولا كلم الكلام أيوة مولانا أقل الكلم في الترتيب يا شيخ ده في الترتيب لكن أنا بتكلم من بعد الإفادة في معنى لو كان من ثلاث كلمات ولا يعطي معنى يسمى برضو كيف فالأصل في الإفادة ليه؟ هتعرف ليه؟ الكلام ده هنتكلم عليه في النحو لكن أنا بحكيته في الأصول ليه؟ عشان عايز أعرف الجملة المفيدة فجدت لي ايه؟ وهذا رأسك ده؟ حقيقة ولا مجاز؟ أمر ولا ناهية؟ في خسف الدلالات لازم أبدأ في الموضوع من أول فما يهمنيش بقى موضوع من اكتر من ثلاث كلمات اربع كلمات ده كلام النحويين فتناقش عنده علماء النحو مفهوم ما شايف طيب جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان مهمل ومستعمل هنلسل هنلسل من الخلاش في الاصول يعني جيتني اسئلة ما شاء الله هنلسل من ناشي في الاصول طيب من يكون عندنا شيخ إن ورد الحكم على الأدنى فالأولى به الأعلى كنا عن يحرفون الكلم فإن كان الكلم هو كلام غير مفيد لكن ذكره في القرآن الكريم على أنه إن كان يحرف الذي ليس له معنى فإن كان لا يحرف بس ما يتلفظ به من الكلام ضربان مهمل ومستعمل مهمل أي لا فائدة له لا فائده لامنيه ما احنا قلنا كلام لا فائده له في الاستعمال انا برضو دخلنا في قضيه ان احنا عايزين نتكلم في الاصول من لناش دعوه بالمركبات عند النحويين خلاص الاستعمال وعدم الاستعمال في كلام يستعمل استعمال له معنى وفي كلام يوضع بلا معنى مهمل طيب فالمهمل ما لم يوضع الافاده موش شيء مفيد كل شيء مفيد تبوض عليه ويناقش يا باب تانية بقى روح عند النحو روح عند البلاغة روح عند علم الصرف عند كده علوم اللغة العربيه ده مش بدنا احنا بدنا ايه الكلام المستعمل للإفادة هفيد لي ايه هفيد الأمر النهي. هفيد لي الظاهر المؤول المجمل المبين الحقيقة والمجاهز اللي حد ده مشاكل دلوقتي هفيد لي ايه خلاص؟ والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبه لقب الإنسان لا يدل إلا على صاحبه فالمعنى خاص والعام خاص لمن بصاحب الإنسان الزخر فكان معناه هنا كانت الإفادة خاصة لصاحبه فقط ولم تتعدى غيره نقول عمرو أحمد محمد علي هل تبعد لزيناك التين ثلاثة والأول إسمه بفلان ابن فلان ابن فلان فاللقب علامة على الملقب به عندنا في الأصول برضو بسميه مهمل لكن عشان خاطر إن هو له معنى خاص قال لهذا وضع لمعنى له هو فقط لكن المهمل ما لا إفادة له من الأصل لا خاصة ولا عامة برضه احنا مش عايزين للألقاب هنخش في دائرة غير الألقاب والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره باب ده اللهم عايزة نكلم فيه يعني موضوع للشخص وموضوع لغير الشخص خلاص؟ وذلك ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف على ما يسميه أهل النحو اسم وفعل وحرف واحد يقول لي يعني الحرف هنا هيخش ويستعمل اه اللي كان بيسالني الاخ اللي كان بيسالني يعني هيتكلم على دراسه الكلام بس من دراسه الحروف مش دراسه الكلام قلت له اه بس اتكلم عند مين عند النحويين مش هيتكلم عليها لكن لما تيجي النهارده الحروف عند اصوليين كلم ولا كلام كلام في باب عندنا اسمه معاني الحروف دلالات الحروف لأن القضية معنى دل عليه الحرف فاذ ولا لم يفد فاذ يبقى وضع في الكلام عند خلاص فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك اسم لا يشترط فيه الزمان يدل على موضع له خلاص الرجل تتبادر إلى ذهنك من هو رجل من كان موجودا خلاص كالفرس ومشاكل هذه الأسماء التي وضعت يتبادر المعنى إلى ذهنك بمجرد إطلاقها طيب والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها لكنه حتى قال مقترن بثمان إن دل على زمان مضى نسميه فعل ماضي إن دل على الحال في التو واللحظه نسميه أمر استقم خلاص عايزين دلوقت إن دل على حدوثه وما زال مستمرة في الحدوث نسميه مبارك يبقى الكلمة التي تدل على معنى وضعت في ذاتها وفي قيد الزمان إن كان ماضي أو حاضر او مستقبل ايا كان في زمان بنسميه فعل فعل ها ضرب يقول ضرب عايز اعرف كلمه ضربة. والفعل اسم او كلمه لفظه اي حاجه من الحاجات دي دلت على ها. معنى فين في الزمان الماضي وانتهي لو يضرب معناها ايه لفظة دلت على فعل عشان كده لما يقولك دلالة الامر طلب استدعاء بالخول من الاعلى الى الادنى على سبيل الحكم والالزام ليه لان فعل الامر مطلوب منه الزمان ايه في طول لحظة انا مرة تعاني الكلمه في التعريف لكن ما وفراش عندها منين خدنا الدلالة دي من معنى فعل الأمر مفائبين بالمضارع وبالمستقبل وبين كذا وبين كذا معنى فعل الأمر مفهوم؟ طب الحرف قال عليه والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره كمن وإلى وعلى وأمثاله معنى الحرف هنا هو يساوي معنى الحرف عنده النحويين عندنا حريك قالوا كلم لانه يحتاج الى غيره لوجود معنى عند الاصليين قال معنى الحرف يوضع في غيره لما جينا لحرف الفاء لو خدت الفاء لوحدها معناها ايه لك لم اقول لك فاء ها قال لك ها على ان ما جاء بعدها كان تعقيبا على ما كان قبلها يبقى معناها ده اللي فين بمعنى في بس ده اللي فين في غيرها ده اللي في غيرها بخلاف الفعل ده اللي في نفسه بخلاف الاسم ده اللي في نفسه نعم سيدنا انا مستنعشه على الحرف ما بتكلم في الحرف نسال الله شيء اي اظن ما مخلصوش يعيدوا من جيل عرف الفاء قد الفاء بمفردها يكون لو خرجنا بها من السياق لا معنى لها لكن هي كما قال العلماء يدل على معنى في نفسه لا ما لا يدل على معنى في نفسه لكن فين يدل على معنى فاكتنبو دلت على ايه على ان ما جاء بعدها كان تعقيبا لما كان الرجال قال فاكتنبو يبال اكتناب هنا لان ايه على الوصف الابتدائي الذي جاء في الرجاسة فدلت باقترانها بفعل الأمر على أنها تفيد الترتيب والتعقيب خلاص ولا لا طيب طيب وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين فقولك زيد قائم زيد قائم اسمين جملة اسم ايه وفيها خبر ماذا ده تميته ما ها؟ أعطت معناه وما تميتش معناه ده صح يطلق عليه الكلام ولا أشكده اللي أقل الكلام من اسمي وعمر أخوك وما بني من اسم وفعل تقولك خرج زيد ويقوم عمر جملة فعلية برضو من اسمي من لفظتين أو من اسم وفعل واما ما بني من فعلين او من, حر... من حرفين او من حرف واسم او حرف وفعل فلا يفيد الا ان يقدر فيه شيء مما ذكرناه كقولك يا زيد فان معناه ادعو زيد يا دا ايه حرف حرف ايه حرف نداء دا, دا عندنا حويين عند النحويين عند الرسولين طيب يعني إيه ده لا من عند عال... عال... ما قلت الفاء تفيد كده قول لي إيه هنا تفيد إيه؟ الحروف عند الاصوليين لها أكثر من مبنى قد يكون حرف له مبنى واحد زي الفاء حرف له زي من حرف له ثلاثة زي إله حرف له زي إلا مضغمة باللام المشددة وهكذا مباني الحروف دي لها معاني نفيد إليها إذا وضعت في السياق لغيرها ماذا معناها كده إذا ما قررنا طيب لما يقول يا عمر يا أحمد فنفلي إيه طلبوا إيه طلبوا الانتباه. الحرف في أصلي لا معنى له الحرف في أصلي لا معنى له عند النحويين ما بيسميش حرف نداء بيسموه آدات نداء كتب النحو الكبير يسميه كده آدات نداء يعني هذه الاداه تستعمل للنداء لكن الحرف في أصله مالوش معنى لو أن الحرف له معنى في أصله لو وضع في الكلام وما وضع في الكلم يفيد الانتباه وفيدوا الانتباه خلاص ما أدعو زين. هذا معناه. باب القول في الحقيقة والمجاز نواصل الكلام الكامل ها طيب استني الكلام في الهيكل المجاز هيكون كلامه كتير يعني طيب نقف الى هذا الحد ان شاء الله تعالى ونكمل المره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته